ومعلم الله بشهور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له ما يضل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أصلخ الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار التقسيم الثاني للفعل عبو وثمن وفيه عده تقاسيم فعل باب الأول في الفعل وفيه عده تقاسيم تقسيم يكم عبو فعل بوبا ماضي مضارع وأمر تقسيم دوام مش وازي كتير تقسيم فعلي كدوام ينقسم الى صحيح ومعتل شو اللي صحيح الصحيح ومعتل يعني اللي تابع ثاني فت ما خلت اصوله من احرف العله وهي الالف والواو والياء نحو كتب وجلس هسه اما الصحيح هات كعله ما خلت اصوله يعني حروفه الاصليه ما خلت أصوله يعني حروفه الأصلي من أحرف العلة هاتش كلميك أصلا كان حرف أصلا كان حروف عليت يا نبو أو صحيحة وهي الألف والوا والياء ونحو كتب وجلس ثم إن حرف العلة إن سكنا وانفتح ما قبله يسمى لينا يعني لينا إن سكنا خي ساكن بحرف وانفتح ما قبله يسمى لين، كثوب وصيف، فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدن. سواء أجر فيرشكي ضم بيت بيت مدن. يا أجر فيرشكي كسب بيت مدن. بلن واو يعني يا فيرشكيا خد حبو فيتر حرف لين. أي ألف همشلا برو فيرشكي فتح يا كثوب وسيف فان جاء من ما قبله من الحركات يسمى مد كقال يقول قيلا قال يقول ايلا له الشيشه فتحه لفي الش الفاء واو كسر لفيش يعني القول مصدره فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة يعني مشاء ألف بشركي فتحي يعني همشاء حرف علة لا برش لا برو بشركي فتحي وهروها حرف مديشة وهروها لينشة ليك كاتع ألف حرف علة والمدة ولينشة لسكونها همشاء ساكنة وفتح ما قبلها دائما بخلاف أختيها يعني الواو والياء اختيها يعني نظيريها والمعتل اي معتل ما كان احد اصوله حرف عله هيك حرف اصل كان ينزيت ليش علبا او فيت معتل نحو وجد وقال وسعى إيش شان معتل الفاء إيش شان معتل العين إيش شان معتل اللام وجد وقال وسع من بسنه من معتل كاني باسكد لا فاء لام ولكل من الصحيح والمعتل اقسام هليك يقل الصحيح معتل اقسامها اقسام الصحيح ينقسم الصحيح الى سالم ومضعف ومهموز. صحيح بيتها سيف بسر بيت سالم وبيت المضعف وبيت المهموز اشنو دعاي الضخمان هي اللي متعرف انا فضل بلجرك بسكين كاشا الضخين دوقلين يعني خصيم الصحيح الى سالم ومضاعف ومهموز اذا بيت الاوتي الصحيح ما خلت أصوله من احرف العلة ذلك كتير يعني الله شيء سس مكانه صحيح بريطين لشي سالم ومضاعف ومحموس، فالسالم فعلك سالم بي أوياك ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف سالم أوياك حرف علة تنبى لأصلك إذا حرف أصلك هني وهمزة تنبى ومضاعف يشنبى كضاربة ونصرة وقاعدة وجلسة فاذا يكون, يك يك يكون كل سالم صحيحا ولا عكس ام مو سالم هيك صحيحه بالان يعني ام مو صحيح هيك سالم نية فاذا يكون كل سالم صحيحا ولا عكس ام تقسيم ام كدويتي غيري ام شن تقسيمه الكلاوه شن تقسيمه كثير الكلاوه ولكن لما تصرفي الزيتون الدواء الفعل ينقسم الى سالم وغير سالم سالم من باسكت وغير سالم مش من باسكت سالم ويا سلامت بلا هم زلت الله سالم سالم غير سالم أوية تيابي؟ أواني الصحيح. الصحيح كاني غير سالم سالم سالم سالم سالم سالم سالم صحيح سالم سالم باش سالم سالم سالم سالم سالم سالم ليه السالم بس هيك اللي صحيح بس هيك اللي بشركني صحيح ينقسم الصحيح إلى سالم ومضاعف كابوي استأمي بكتئيب زانم سجوا التقسيمات هي بوي سالم وصحيح هندق العلماء تقسيم يقين ينقسم الفعل إلى سالم وغير سالم لتصريف تصيف مك تصريف عزيز من باشرين تقسيمه أضبط أدق أضبط أدق أو هي سالم, سالم سالم سالم هي تضعيفتها همزه بضم غير سالم هذه شكل لواني تيبيو تريد غير سالم او تعريفين بتقسيمك دقيق الدقيق مشكلتك يا روينا هذا هندق لا اولما تشين تنشيكان الين بوكو صاحبي ما عيني الله علي الصحيح وعليكم السلام الصحيح هو الذي ليس في مقابله الفاء والعين واللام ليس في مقابلة عفوا ليس في مقابلة الفاء والعين واللام حرف علة وتضعيف وهمزة أقتنع من بيت هندق وبهو أوروشتون كصحيح مرادف في سالم عندك العلماء أرد أن تسالم وصحيح يكشته تعريف صحيح يان كدوى أرد أن الصحيح كان فعل صحيحا هو الذي ليس في مقابلة الفاء والعين واللام حرف علة وتضعيف وهمزة كون سالم متما سلم الحروف الأصلية عندك العلماء أرد أن تسالم وعي أرد أن تسالم هو الصحيح مرادف في صحيح هويا كاتب فعل أو كاتب صحيح بتشي بكو عيني صحيح بكو سالم دانا أو كاته النسبة بين الصحيح والسلم هي التساوي هادو علينا, علينا صحيح بشكل بشكاني شي سالم و مؤلف على السالم بشكل بشكاني صحيح لا صحيح بشكل بشكاني صحيح كابو جعل المؤلف السالم قسما من اقسام الصحيح لخلو بناء السالم من العله مسالهكش مساليك اعتباريه يعني اكو تمشي صحه واعتلال بكل من كسر بيت الله يمن يشوي دسكن بهالتقسيمات من تمشي فعل اكو مزاين عليته علي ثانيه كابو تقسيمك لا او ثلاث صحيح ومعتل الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل كابو صحيح ما هو هو هيكوا عليتي ان يعني معتل كام يا او هيك عليتي جاب جعل المؤلف السالم قسما من أقسام الصحيح لخلوي بناء السالم من العلة، فالمسألة اعتبارية، فبالنظر إلى الصحة والاعتلا اعتلالي انقسم إلى معتل، وبالنظر إلى السلامة وغيرها ينقسم إلى سالم وغير سالم، كما قسم عليه العزي في التصريف. بلن كانت عليه انقسم الصحيح، الكثير بكذا عليه انقسمه. الصحيح هو. كمال كم هي؟ بضيع سالم الصحيح. ينقسم الصحيح إلى سالم ومضاعف ومحموز. أكادك أهاء أكاد. يعني جعل كل من هذه الثلاثة قسما الصحيح هذه هي لما أنا قسم يبقى صحيح دانا. ولن يوان خوان يشتري. سبوا نمونا سالم قسم مضاعف. وقسيم مهموزيش مهموزيش قسيميش يعني اللي في يكترنا معنا فالسالم وقسم المضاعف والمهموس وهكذا كل من المضاعف والمهموس والإراد على هذا التقسيم نقد ما نسأل أم تقسيم تقسيميش أنه أدخل السالم وهو جنس أبعد في الصحيح وهو قريب يعني صحيح جنس قريب يعني لجاتي أوي بيت بلا سالم وغير سالم تقسيمك الجنسي السابق في جولة الدانة هو صحيح مش تجاريها هاتوا الصحيح بنظري اعتبار سالم في جولة خسفة جركها عادة جزئيات دشيت سر جير كلياتها شو أما كسالم كلمي سالم سالم يعني خش شديد الله فالسالم وما سلمت أصوله من أحرف العلة والحمسة وعلا قشتيتروا قورتروا جنسك بعيدة هاتوا عليكم السلام هاتوا شتيك قوري خصوته جير شتيك بچوكا جنسك بعيدة خصوته جير جنسك قريبة وهو جنس أبعد في الصحيح وهو قريب وهذا يحصل به الخلط والتداخل مثلا السابق كلمة تم ذيك كان تصفية من واء بمعنى وعدة لبيتنا واء واو همزة أجا ألف واء بمعنى وعدة السكليمة واء شن حسابي كين هاي معتله ين صحيحه فإذا حسبناها معتلا عقلي قلت مال أمام معتلة بقي انها مضعفا اجابت ما معتله معتل بلنشيشه هل مضعفه باعتباريني يا باعتبار عينها كنتشيت جايه علي حسبناها معتلا باشا واو همزه فإذا حسبناها معتلا بقي أنها مهموزاً. مهموزا باعتبار عينها يسبب في عينك هي مهموزشة والمؤلف جعل المهموز قسما من الصحيح إذا مهموز صحيح يا أنا؟ للاي مؤلف؟ صحيح بو وتيف الصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة وهي الالف والواو والياء توا صحيح لا يمشي بس حرفي الليت يعني بشيئ كابو يستاهل فالصحيح تعريفي بو صحيح كيوشكيتشيا ما خلد اصوله من احرف العله يعني يستا همزه بفي همزكه مهموزه بيت قسمه الى شيء لصحيح فتكون صحيحا ومعتلا وسر هذا الخلط أن كلمة الصحيح لا تدل من حيث من حيث الوضع على اشتمال المهموز والمضعف والسالم كاتي علي صحيح بشتيق علي صحيح كلمة صحيح كم يا بخشي صحيح آية تنهى أو معناها ك يعني مقابل عليه أمش أوياك علي تانية يان أو تانية كصحيح أويا كشيء شديد أويا كهمزش كتابي خيذي نيو مضاعف في كتابي نيو كي إلا وضع عبني وضع كلمة صحيح بؤدان لا وسر هذا الخلط أن كلمة الصحيح لا تدل من حيث الوضع على اجتماع المهموز والمضعف والسالب بل استعملت في مقابل المعتل فكما ان المعتل على اشتمال حرف او اكثر من حروف العله في الكلمه فالصحيح فالصحيح يدل على ضد المعتلي من حيث الدلاله لو ردلاله تنهاشيا تنهاء ويك فعلك اقل حرفي اللايتيانه بيت اواب وتشي بيتي صحيح بوي سام تقسيم ام يكي متداخله تقسيم يكي متداخلي كدوى ضبط نيا اوكو وكوان يبغين فعل بيت السالم غير سالمه. و صحيح شفت الجرس سالم هو بتايبت سالم وشيء كي جودت له جنسية كي أبعدت له صحيح شفت الجري هو بيا نيك اللي سر تقسيمك أيه بيا أضيف يكون كل سالم صحيحا ولا عكس أو أساسية تعريف مان باسكت شئ تقسيم تقسيم يكمل أوه عزيز سالم وغير سالم تقسيمك تمان هي عينية لك من لما الصحيح يساوي السالم مترادف مترادف أو كتأبيبين بيجنش الفعل ينقسم إلى قسمين صحيح وغير صحيح صحيح وغير صحيح الصحيح كامية وكسالموات يعني ما سلمت حروفه الأصلية من العلة والهمزة والتضعيف وغير صحيح أوياك السلام دنا بلوسيان. هروك سالم لقال يبران بس من باب الفاض. هو تقسيم عينيه النابي تسميات عينيه أويا أملي رأيكات فعلك روتا دوب صحيح ومعتل. صحيح ومعتل. أويا معتل بيت اويك علة يا أبي. بلام صحيح, صحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة. بون منا أجر فعل يبينين، يكون نصرة، صحيح يا نه، أي وعدة، صحيح. ها، معتلة. كأبو يسدوك لسر كثير بقت بنساء ينقسم الفعل إلى صحيح بنساء نصرة ولسر معتلج أبو يبزاني بنساء وعدة. باشا أي وآتي لابكين اي أخذتي لابكين اي مدتى لابكين قصوري ام تقسيم اللي ده صحيح شون كذا الذهن دا يكسر بوشيا ببرامبرشي هنا وبتلا ببرامبر او أو إنه صاروا أو أنا أجريت هواك صحيح إن هو علية أنتي أنيه أيبون منا أجر كهم علية تاعها هم هم زشيتاعه لكي يكون هناك اشياء مثيره لكن هناك اشياء مثيره لكن هناك اشياء مثيره لكن هناك اشياء مثيره لكن هناك اشياء ما لكن هناك ما مثيره لكن هناك اشياء مثيره لم يكن للتعريف الصحيح إن ما خلت أصوله من أحرف العلا يعني بس أوندا بس أوندا عليت يا نبي صحيح بس عليت يا نبي صحيح لأن كابو باسي همزه باسي أنا تيكلاب بويا أو تقسيم الدقيق نية تقسيم الدقيق أو يفعل هاتشي هل سترى ويعزيب لتصليف فعل أبيت السالم وغير سالم والمضعف والمضعف ويقال له الاصم <تصفيق> الصم لشدته و لتصيف شباسمان كلمه مان لبر اوي تكراري جاي شلون تسيك اگر اصم بيت شتي و دواره اكيد توتر ب 20 امش تكراري الى قسمين مضاعف الثلاثي ومزيده ومضاعف الرباعي مضاعف الثلاثي ومزيده يعني اقل حرفك اقل فعلك ثلاثي اذهبوا تكرار تاي ردابوا او مضاعف اقل مزيد يجبى هل واعي بون منا على امتد مثل امتد امتد اشتد شد اشتد مزيد ومضاعف الرباعي فمضاعف الثلاثي ومزيده ما كانت عينه ولامه من جنس واحد عين لامكي يك جنس بن حرف كان يك حرف ذن ومضاعف ثلاثي نحو فر ومد وامتد مزيدا يعني خوي امتدد تعالى <تصفيق> واستمد وهو محل نظر الصرفي وهو يعني شيء مضاعفي ثلاثي بوتي محل نظر الصرفي بن لتعلق أحكام الإدغام لتعلق أحكام الإدغام به من وجوب وجواز وامتناع لتعلق احكام الادغام به من وجوب وجواز وامتناع كما يأتي في الباب الثالث من الكتاب مثلما نمتي بس بابه بابي افعال وبابي اسماء بابي شي بابك احكام تعمهما بو اسمو بوتش بو فعلش لويد باسي ادغام ديت بتفصيلي هل سجورك ادغام كابو مضاعفي ثلاثين محل نظري الصرفي بول بلو أحكامي بيه وبنده من الادغام ومن الفك ومضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الاولى من جنس يعني فاؤكي لقل عينكي عفوا لقل لامكي الاولى من جنس وعينه ولامه الثانيه من جنس كزلزله ما شفاء لقلامي كما هدوك زايا أنجا عين لقلامي ثانية هدوك لامة زلزله وعسعس يعني عسعس الليل وعسعس الليل إذا أقبل الليل بظلام يعني تلك الشو دابت أو عسعسية وقلقله قلقله يعني ضرب فيها قلقل الشيء لزمان على الأرض قلقل الشيء يعني حركه وقلقل في الأرض ضرب فيها والمهموز ما كان أحد أصوله همزة نحو أخذ وسأل وقرأ سنمونه هناوة هناوته بشينبو بوفا بوين إيشي شن بو إيشي بولم أخذ وسأل وقرأ يتسر معتل أو أقسامي صحيح بو المضاعف والمهموز ينقسم المعتل لن يساقر كسيب في السيارب قال صحيحة بيتها كم برشوا اما رأيه بيتها سيبر شوا سالم ومضعف ومهموز باسي مضعفي بمان كتب باسي مهموزيشي بمان كتب أي باشا سالمي باسكتب اقربية بيه سالم باسكب بزاعت فانيت مثلا سالم ساوت ثمن مضعف مضعف صحيحة مهموزيش <مضع صحيحة سالمي صحيح ما هو السالم لابد أن يكون السالم غير غير المضاعف ونيا شو إنك السالمي بلفي كده نوى بلفي مضاعف وبلفي وتي صحيح ما صحيح سالم مضاعف مهموس عادة تقسم قسم الشيء أم قسمة لقى امتى اسم مش مثلا كلمه بيت السيف اسم فعله حرف اسم فعليه اسم حرف جنيه اما هنا في قسم لابد ان يكون بينهما اختلاف اسم سالم كقسمه كله صحيح ومهموز اسم كله صحيح ومضعف قسميك كله صحيح ابي سالم جواز بهشي لمضعف بلا نقول الف ما سلمت اصوله من احروف العله والهمزه التضعيف باشت شيئا يثر كابو ببلاشي نصر ببلاشي وعاد بوشي ودينه بويا تداخل لابين شيئا بيت لابين اوائبيت كسالم من حيث الاصطلاح من حيث التسميه ناويشي قوري بوشتيكي داينا و بوشتيكي بسوق داينا و كذو تهجر صحيحه و. ينقسم المعتل الى مثال و وناقص ولفيف. ناخص و لفيف معتل لي شبيثه البشري ايش صحيح فالمثال معتلت فاؤه اقر فاؤكي عله نحو وعدا و يسر وعدا و بذلك لانه يماثل الصحيحة في عدم اعلال ماضيه مثال وسمي بذلك لأنه يماث وكو صحيح واي شون كتو بزن قتل. يعني هنا كيت يعني فائي صحيح إعلال كيت إعلال نابه فائي صحيح إعلال نابه بويا فائي معتل فائي معتل لش يعني يا معتل الفائش إعلال نابت وسمي بذلك لأنه يماثل الصحيحة في عدم إعلال ماضيه بولمنا شون الله ينصره، الله ينصره نونك همي الله يوعد حركات يخويها وهج قرانكاليك بسر ماضي مثال والأجوف معتلت عين مع عينه نحو قال وباع وسمي بذلك لخلو جوفه جوف عين وراسشت قال وباع خيل أصدقاوي ويائن قال ولو بيع كاتيكا نامينا اللي بدا عين كان يعلال به ناون راون شي أجوف وسمي بذلك لخلو جوفه أي وسطه من الحرف الصحيح حرف صحيح تنا مناء ببش باء ألف ويسمى أيضا ذا الثلاثة بيتري ذو الثلاثة بو لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على ثلاثة أحرف بون قال أجد تعيش بدم وبدع بتو قلت بعلي بعت في قال وضاع بو ينام ذا ذو الثلاثة والناقص مع لامه ناقص الشيء أو يكع لما كيشي بيد علبة بي نحو غزا ورماش شنبو ووهي ناي شنبو يأي غزا ورما بواءز برص ما كي أزانيت غزا ووهي رماش يأيى وسمي بذلك لنقصانه بشفت الناقص لنقصانه بحذف آخذه في بعض التصاليف لهندي تصفاتي أنفعل ده حذف به كغزت. غزت قيتيه غزت اصلا قيتيه غزوت غزوت غزوت ورمت ويسمى ايضا ذا الاربعه فيش ذا الاربعه لانه عند اسناده لتاء الفاعل يصير معها على اربعه احرف نحو غزوت ورميت غزوت ورموت ورميت يكن ياي كان وابي أماش ناقص فيش أتذكر الأربع أخذ الثلاثين واتقلت بس لقال إسناد ده أما يبدأ على قال إسناد ده واللفيف قسمان لفيفش أويا يعني دو حرف كوب نوا ينشن حرف كوب بنوا ولا كلمة يك ده عاللبن مفروق ومقرون مفروق ويا لنيو هردح حرفا الا كذا حرفك صحيح مفروق وهو معتله فاؤه ولامه نحو وثا وقا السلنيوان ووكلا قل ياك كبوب ألف فاء حرفك صحيحة ووقا قاف حرفك صحيحا وسمي بذلك لكون الحرف الصحيح فالقا بين حرفي العلة لبل ما نا مفروق يعني فر قضي فارق إجهات و كحرف صحيح كي كوتوز النيوان هذو حرف إلّك و مقرون يعني بيكوبن دو حرف علب بيكوبون أو مقرونة هادو الشانشان لاون بيكو مع تلت عينه ولامه عينو لام كيكة هادو أو فيو مقرون لفيف مقرون فيو يعني دو حرف تاكوتو وهدو حرفكش بيكوان نحو طوى يعني جمع وضم وروى تماشى <تصفيق> هدو, كان هدو كلمك واو يا إتايا وسمي بذلك الاقتران حرفي العلة بعضهما ببعض هدو حرف علك بيكوان وهذه التقاسم التي جرت في الفعل تجري ايضا في الاسم اماني باس من كمثال أجوف ناقص لفيف أو أنا هموي لكي رؤداً لإسمي شرؤداً نحو شمس الشمس يعني خور شمس صحيح سالم إج مشكلة يكني ووجه ويمن سوجه يمن مثالا فعكانت الياء واو ياء يمنن يمن, يمن البركه يعني ويوم وقول وسيف قول اجوف وسيف سيفه اجوفه بالامياء قول السيف دشان جوف بالمام كان واوي كان ياء ودل وين وضبي وضب وشن ناقصه معتلو اللام اشنواوي واويش جنيعي دلو عن دولك دولك يا سلاحيش تشتيكك آبي بيدره يعني أفير جني وضب عجمامزة يعني آسك آسك السبي ووحي وجو ووحي أو لفيف مفروقه ووحي وجو أو يستشعى هذا هي مقرون مقرون لها مالكاتيش مضعفش وحي وحي أو جيائية وأمر او مهموزه امر مهموزه همزه على فعك وبئر مهموزة هم كرشي لعينك عينك يعني خبر هم كرشي على وجد ما مضاعف ثلاثيه تكرار جنس اللام التكرار تكرار العين واللام وبلبل بلبل رباعي رباعيه تكراري زي... تقراري... فاكا فاكا لغلى لمي كما من جنس واحد وعينكش مع اللام الثانيه من جنس واحد قبل إشارتك في امهم ام ام ام ام ام ام يد لا ام ام ام ام ام ام ام فعل من حيث ام والاعتلال أما التقسيم الثالث للفعل التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة وتقسيم كل وتقسيم كل يعني كل منها يعني منهما التجرد والزيادة فعل بيت شواء من حيث المجرد ومن حيث المزيد فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية مجرد أو يا همو حرف كان شي بيت, أصلي بيت لا يسقط حرف منها في تصاليف الكلمة بغير علة بغير علة يعني لهمو تصليف كاني حرف كان بمينة ثواء مجرد ما كان جميع حروف في أصلية حرف أصلا كاني بمينة ونفو تيت لكال مثلا نصرة ينصروا انصر ناصر منصور نون صدراء لهرها متصريفات لها أما تصريفات ماوى اما قول بون القول قول اس الوزني فعل مصدر اجبي كاين قول متقال اوا اعلال كتر اداك شماني بلام هر ماوة. حرفي حرف شيء اصلي شواو هر ماو راس معلبه الف ماو ولكن اقول انك مضارع تماشيكا الله يقول هذا مؤنث بس بك بامر ككدت بامر بتقول لبر التقاء ساكنين كشي رو حذف روادات ما كان الحروف جميع حروفه اصليه لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمه بغير علا يعني علم مستثنات يعني اقل حرفك لا حروف بسبب علا وحذف بو أو معناه أو نية أو حرف أصلي او أو حرف مثلا سنصره لا قال ينصره زنيما ينصره ياك أصلي نية لبرنا صراها باش استنصره أصلي نية لبرنا صراها كابو أو تفعيلنا حروف كان ينزيادن أو نزيادة ل. كل حرف ل لتصريفات دنمة أو زيادة بدليلي إسقاط وكو بس ما كده. بلى حرف أصلي هن نامن وكو أو مثلا لقولا قولا أُطْمَن يَنْبُلْنَ بِيَعَامَ وعده بلى وعده أصليشة مجردو أصحح حروف أصليشة سيدكي لفعل أمر دعلي عد. يا لفعل مضارع دعلي يعده. يا لمازدر دعلي عدة بوشوا. أو أنا معني وانيك أصليين. ويا ما كانت جميع حروفه أصلية. لا يسقط حرف. يعني بما أزاني. حرف أصلي فيها بيسقط ماك. ولم أجل برع إلا سقوطيت لا يسقط حرف منها في تصالف الكلام غير علة. والمزيد. أما مزيد كامية ما زيد فيه حرف أو أكثر. على حروفه الأصلية. مزيد أوياك حرف كتاب زياد بكرة يان زيادر ووتش من فعل لشش حرف زيادرينيه واسمج وإسم حرف زيادرينيه حروفي حروف زيادة بسر حروف زيادة بسر فعل وسيدانا لا ثلاثيده. دودة عناشن لا رباعيده. يعني بثلاثي وبرباعي و. تشش حر زيادة نية. فعل نية لشش زيادة البيت أما لفعل لا لا لا دا لحوض زيادة المانية ها لا اسم لا اسم دا لا اسم والمجرد قسمان ثلاثي ورباعي مجرد شبيت دو بشرة ثلاثي ومن حيث أقل ما يبنى عليه والمزيد قسمان يعني من حيث أكثر ما يصل إليه والمزيد قسمان مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي المجرد الثلاثي أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب ثلاثي مجرد كذلك يا نبي بفي ماضيكي لأنه دائما مفتوح الفاء وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة نحو نصر وضرب وفتح ونحو كرم ونحو فرح وحسب لو شوَ لما ذكَّن دَم دا... لما ذكَّن دَم مفتوح الفاء أما عين كشي يان مفتوح يان مكسور يان مضموم نصر وضرب وفتح ونحو كرم ونحو فلح وحسب امانيه نبويه ليس سوى اصل كاربوتشي بو يناكاني بو او فعلانيك هاتون نصر ينصر ضرب يضرب فتح يفتح اا كرم يكرم فريح يفرح طلع حسب يحسب يحسب بو اي ليس سوى فعلانيك تبو بينيكم رفعل يكتبو بيني, بيني توته صوري من مضارعه كرشي بكاي مضارع يفعلوها يفعلوا يفعلوها يفعلوها, يفعلوها, يفعلوها وهل وهم في اوسع بابيك وباعتبار الماضي مع المضارع اقدر الماضي كان يحساب كي سي سي وزنا فعل, فعل فعل اما باعتبار ماضي لقى المضارع الشش بابيه لان عين المضارع اما ان تكون اما عين المضارع إما مضموم إما لان عين المضارع اما مضمومه أو مفتوحة أو مكسورة وثلاثة في ثلاثة بتسعة يعني ثلاثة في ثلاثة يعني اضرب ثلاثة في ثلاثة No نو no نو بتسعة يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع يعني فعيل يفعل من نية فعيل يفعل نية وكباس من كدوى ويمتنع ضم العين في الماضي فعلا مع كسرها أو فتحه يعني فعولا يفعلوا فعولا يفعلوا ومن نية في المضارع بلق فعولا هم ششيا فعولا يفعلوا فإذا تكون أبواب الثلاثي ستة أبواب الثلاثي شنا شش بذا بيت اردت هي اكون هناك <تصفيق> <فتحو ضل> من فتح من من فتحوا من من فتح من من فتح من فتح من فتح من فتح من بفي من فتح من فتحوا على يفعل عليكم كاب فتح ضم ما بيدوم على يقب فتح كسر فتح كسر باب سين يفعل فتحتان امام بيت اللي رواته فتحتان فتح ضم فتح كسر فتحتان فالشباب تشعرن شيء فاعلا كسر فتح كسر كسر فتح كسر فتح ان جاشي كسر فتح وصل لهم الله ماعود نعم لم كثيفه بابي ششم هذا فينجه بويل سر امشوا يا سلامة مشوا است بابي ششم شيا ضم ضم ضم ضم ضم ضم ابي عايل بكم ضم ضم من غير كسره كسره كسره تا اگر هل ام بيت النبي قلت شو قلتوا شرش شبابكي خوت خل لتصريف عزي فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضمن ضمن بلان بس بابي ششم بخره بينجم كسرة. كسره يعني يفعل يفعل توين فرق تصريف باید ششش مرده بود پینجم پینجم شو بشه ششش. اصلا دارم اون دوباره نیمه کرده. ایپو تایی شاره. مشکلی نیست. اگر بی استحقاقات بید، هدیه دم مضم آخر بی. بو؟ کفرویتی آفرینم کفرویت آنکلوش دوست داری؟ یعنی فعیله آنکلوش دوست داره آخر و اغلوتي وتفعله اصل تاء بي... مش... لو هذا بي انا مش لا يعني هاي لو لو فعليك بابي أصل ويا علماء هل تعيش يكري ذكي بس أقل العلماء تجهب يا بابك أبقال أخي دواء الباب الأول أهلا أول الله ها؟